Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa wa zil qurbana li yatamaw وَالجَرجُنُ بِ وَصاحِ بِ بِجَم بِوابِنِ السَّ وَمََلَْكَنت أَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا الَّذِينَ يَخْفُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ لِيَشْتَرُوا ta'tandina nilka fi na'zafam muhina يكون اموالهم راء ام الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا O oh man va وكان الله بهم عليما وماذا و كان الله, الله بما عليم Allah لا يظلم مثقال ذا الله وإن تكو حسنتا يضاعفها no vema fa que Allah halitha Ya ayyuha لَمُ مَاتَ كُلُّنَا عَلَجُنُبًا حَتَّى ۶ ۶ ۶ ۶ وإن كنتم مرضاء وعلى سفر أو جاء أحدهم فَإِمَّا مَنٌّ صَاعِذًا فِنِعْمَ فَامْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا أَلَمْ تَرَيْنَ tu não cim Min nel qui viees T na mo وَمَا هُوَ عَلِمَ بِأَعْضَائِك وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا min alladhina yuharrifuna kalimata ma udhiru wa yaquluna samna wa asinna asma ghayra wa yaquluna nasma'na wasmina was ma'a yramus ma'ina la inna liyambi وَلَأأَ النغُم قلُسمَم الن أو ق وَص مم الن لَ كَ خي lanqan al khayran la hum Ya ayywa alathina otu alkitab aaminu bima KAMALA <tries> ON وَكَانَ أَمْرُهُم مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ viru anis arakan viu ya viru mandu na zalikalima ya sha O mai us erik bil la hif al qad ta ro ith Ku fosa wo bal lawuyoza ki mai انظر كيف يفترون على الله الكبير وكفى به إثما مبينا فلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون Why am I cool? wa ikallin na na na umma wa man yalla nillahu أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ على مَا آتَاهُمُ qonz ataina lebrazim al kitab wal hitma ta فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه wa kafa bi jahannam masira inna alladhina o boon cool lemana weighty actually JB null grand um Aw What higher up I � ho I mean إِنَّ اللَّهَ <سؤال> كَانَ عزيزًا لهم فيها أزواج مطهرة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يأمركم أن تؤدوا